أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وانها وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين ثم اما بعد اخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلماتي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 وان اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه رفعت العقلام وجفت الصحف وعند احمد وابي يعلم بروايه اخرى قال فيها احفظ الله تجده امامك احفظ الله تجده أمامك تعرف, تعرف, إلى يعرفك يعرفك تعرف, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك, يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر, مع الصبر وأن الفرج مع وأن, وأن مع العسر يسرى حديث عظيم بيان وتعليم من النبي الأمين تربية إيمانية تزكية نفسية بيان للدرجات العلا ان تحيا عزيزة ان تحيا في امن وامان في ثقه بتقدير الرحمن ان تهنى بما قدر الله جل وعلا ان تكن في مامن والناس قد تتالبوا عليك ان تكن في راحه وقد جاءك من الله ما قدر لك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات وفي روايه كما قال شارح الترمذي قال يا غلام اني اعلمك كلمات المشهد الصورة أن ابن عباس يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف به بهذا الاستفتاح يا غلام يا غلام اني اعلمك كلمات وهذا فيه جمله من الفوائد اولها بيان تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم وجود نبينا صلى الله عليه وسلم ورأفة نبينا صلى الله عليه وسلم لما لا وهو أحلى الناس بالناس وأرأف الناس بالناس وأجود الخلق على الناس يركب النبي صلى الله عليه وسلم على دابته ومعه فضل ظهر فيردف عليه وهو الذي حثنا على ذلك من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له سنة النبوية طريقه محمديه وهدي نبينا وجود امتنا قد منعنا منه لما سلب الامن من الديار اللهم امنا في ديارنا النبي صلى الله عليه وسلم معه فضل ظهر زيادة في المركب أنت تركب الدابة ومعك زيادة في دابتك معك زيادة في سيارتك فلما لا تستعمل هذا الحديث اللهم أمننا في أوطاننا والغريب العجيب قد يكون صاحب الدابة في أمس الحاجة إلى طاعة لله جل وعلى وقد يكون المنقطع في امس الحاجة الى من يحمله فهب انك رايت منقطعا في ظلمة الليل في طريق المهجور وانت في دابتك هو يتمنى انت وأنت تتمنى أن تجوز هذه المنطقة لما يخطر بالبال من أخطار وهذا من مضرة الخوف ونزع الأمن اللهم أمننا في أعطاننا ولكن عموما لو كان لك فضل ظهر فامنت فأد به على من لا ظهر له شكرا لله جل وعلا على النعمة وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. ثم انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطأ الثرى ومشى تحت أديم السماء يتواضع فيحمل خلفه على ذابته فلان صغير وهذا من تواضع النبي ومن رحمة النبي وقد تكرر هذا المشهد مع غير ابن عباس من الصحب الكرام ثم انظر إلى هذا الاستفتاح يا غلام يا غلامي كأنه يقول يا ولدي يا صاحبي يا رفيقي كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت وهذا فيه بيان للداعي والمعلم الترفق واللين يا غلامي إني أعلمك كلمات يسيرات ليست بالكثيرات حتى تستطع أن تحق الله وتعلم, الله وتعلم, وتعلم إني أعلمك, أعلمك كلمان, كلمان, كلمان إحفظ, الله احفظ الله يحفظ, الله يحفظ, الله يحفظ احفظ الله تجده أمامك إذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك واعلم أن الامه لك. لو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك إلا بشيء إيه قد إيه كتبه الله, الله تعالى عليه رفعت الأقلام وجفت, وجفت الصحف كل جلة من هذه الجمل يا عباد الله تكفي في الحياة السعيدة وتكفي, وتكفي في النجاة بين يدي الله لو أخلص الفاعل احفظ الله يحفظك الله جل وعلا ما معنى احفظ الله وكيف نطبق حفظ الله جل وعلا احفظ الله ايحفظ الله في حدود الله جل وعلا فلا تتعد حدود الله جل وعلا احفظ الله فيما تنسب أنت إلى ربك جل وعلا من صفات أو تسلبه من أسماء فكن عند حدود الله جل وعلا. احفظ الله فيما بينك وبين خلق الله. احفظ الله فيما لا يعلمه الا الله. احفظ الله في اوامر الله. احفظ الله في نواهيه الله. احفظ الله في كل حالة وكل اوان وكل زمان احفظ الله فحافظ على حدود الله احفظ الله فطبق فرع الله احفظ الله فحافظ على صلوات فرضها الله والذين هم على صلواتهم يحافظون احفظ الله خرجك عما حرم الله والذين هم لفروجهم حافظون احفظ الله فلا تنظر الى ما حرم الله كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم احفظ الله حينما تقول والله او بالله بعض الناس, بعض الناس اقسم, أقسم امامه, أمامه إنسان. انسان قال والله قال له كذا. كذا فقال Mess, Mess, احفظ الله في حلك وترحالك احفظ الله في سعادتك وحزنك كن حافظا لحدود الله جل وعلا يكون الجزاء من جنس العمل يحفظك ربك جل وعلا حفظ الله في الظاهر وفي الباطن تزيى بما يرضي الله جل وعلا في سمتك ودلك وثوبك فما أمر به ربك في هذا حفظ لله في ظاهرة واحفظ الله في باطنك فاقصد بالله هذه الاعمال أعمال ولا تقصد سواه فلتخلص في صلاتك, صلاتك ولتخلص في زكاتك ولتخلص في حجك وعمرتك ولتخلص في صيامك ولتخلص في برك ولتخلص في, في صدقك انت بذلك حفظت الله ما استطعت فيكون الجزاء يحفظك الله ظاهرا وباطنا يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك دنياك ويحفظ الله سبحانه وتعالى عليك دينك ينجيك, ينجيك ربك جل, ربك جل وعلا من كربات الbek. الدنيا وينجيك ربك, ربك جل وعلا من كربات الآخرة احفظ الله يحفظك الله جل وعلا حفظا في دنياك تخرج أرضك زرعها يدر درعك تربح تجارتك يربى ولدك تزكو شهادتك يزاد علمك يعلى منصبك يرفع ذكرك تزداد محبه الناس لا لا لا لا هذا بحفظك لله جل وعلا وبصدقك في محبه جل الله جل وعلا فلا يحب الله الا احباب جل الله جل, جل وعلا الذين اثروا محبه ربهم على ما هوت دفهم فيحبهم ربهم وينادي يا جبريل ik mensen ويحبه وينادي جبريل. جبريل يا, يا ملائكة, ملائكه السماء سماء. ان الله يحب قلانا فاحبوه ويوضع له القبول في الارض احفظ الله يا عبد الله يحفظك الله جل وعلا يحفظك الله في سمعك لما حفظت انت سمعك يحفظك الله في بصرك لما حفظت انت بصرك يحفظك الله في خطوه لما حفظت يحفظك الله في جوبك لما حفظت أنت يحفظك الله في قلبك لما صنت قلبك عما سوى الله يحفظك الله في دنياك يحفظك الله في ولدك يحفظك الله في عقلك في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز له وكان أبوهما صالحا حافظا لحدود الله فحفظ الله على عصبه ما لهم حفظ الله جل وعلا احفظ الله يا عبد الله يحفظك الله جل وعلا وحتى لا يكون الكلام بعيدا عن الواقع بل, بل دخولا في مادية المادية قد يجتمع عليك الناس والكثره لها الغلبه في الغالب غالب غالب. الا إي ان يشاء الله, الله وكم من وكم فئه قليله غليلة. غلبت فئة, فئه كثيره باذن من. بإذن, من, من, من, من باذن الله, الله. فالقائل يقول, يقول, يقول احفظ الله وحدي, وحدي واعدائي كثر أحفظ, احفظ الله, الله وانا اريد الخير اعلم, اعلم ان الامه الأم لا يقال ان فلان ابن فلان, فلان, فلان او صاحب, صاحب المنصب او صاحب الجاه لو اجتمعت, لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك لو اجتمعت الامه على ان يهبوك دينارا فلن يصل الى إلا إذا قدر الله لك الدينار لو اجتمع أطباء العالم على أن يكتم لك علاجا لمرض بسيط لن يستطيع تشخيص المرض ولن يصيب الدواء ولا الدواء ولن ينفع الدواء إلا إذا أراد الله لك كل النساء عن امراه تتزوجها. لن تصل الا الى التي قدرها الله لك. لو بعست عمال تشتريه لن تصل الا الى ما قدره الله لك. لو جئت لو جئت باجودي الزرع والتقاوي لن تخرج الارض بركتها. الا اذا اراد الله. مؤمنة. كن مؤمنا كن واثقا كن, كن, كن متمسكا بالله جل وعلا. جل وعلا لو اجتمعت, اجتمعت الامه, الامة. على أنفعوك أي أنفعوك فلي أنفعوك أنفعوك إلا إلا أي أن ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه ربك, ربك لك قد قدره قد مولاك, مولاك لك, لك. فاجتهد داره داره في, حفظ في حفظ فيما بينك, بينك وبينه يقدر, يقدر لك الخير وياتيك الخير على ايدي فلان او فلان ساقه الله لك سبحان, سبحان ربي, ربي. انظر سبحان إلى يوسف عليه, عليه السلام لما, لما أراد, أراد له الله, الله أن يخرجه الله. من, الجب من الجب احوج القافلة إلى الماء ففتشوا اتى قالوا يا بشر هذا غلام ولما احوج عزيز مصر الى الولد اتخذه ولدا عسى ان يطعنا ولما احوج الملك الى تاويل الرؤيا بل من قبلها لما احوج صاحبه بالسجن الى من يؤول لهم كان الكلام مع يوسف ولما احوج الملك بمن يؤول له رؤيا احتاجه فلما احوج مصر لمن يدبر, يدبر لها قوتها صار يوسف على خزائن الأرض. الارض احفظ ربك جل وعلا يدبر لك ما لا يتخيله بشر ولا يقدر عليه احد يحفظك ربك جل وعلا ويجعل, ويجعل الخير يأتيك على أيدي, أيدي فلان, فلان, أو فلان أو فلان بما وكيف لا تسأل ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب ما الذي جعل الأمير يحتاج إلى الفقير ذلك تقدير العزيز العليم اعلم أن صاحب المال لن يضع يده في جيبه أيها الفقير ويعطيك, ويعطيك كثيرا أو قليلا إلا إذا قدر الملك الجليل اعلم, اعلم أن هذا اعلم التطور العصري في الطب, في الطب في وصنوف, وصنوف أنواع, أنواع الاشاعات والتحاليل في ذاتها لن تنفع, تنفع, تنفع إلا إذا قدر الله, اعلم, الله اعلم أن الطبيب الحاذق لن يوفق, يوفق إلى تشخيص المرض, تشخيص المرض ولا كتابة الدواء إلا إذا قدر الله اعلم الدواء في ذاته لن ينفع إلا إذا قدر إذا الله فتمسك الله وقف على بابه وسله يا, يا, يا, يا رب يا رب يا رب اعلم, يا رب اعلم, اعلم أن, الأمة أن الأمة لو اجتمعت, اجتمعت في الضد على أن يضيوك فلن يضيوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك فهذا يجعلك أدعى أن تتمسك بشر الله ولا تتنازل اما امر الله ولا تفرط في دين الله خشيه من خلق الله فان الخلق لن يضروك الا بما قدر الخالق وان الخلق لا يصيب منك لو حفظك الخالق هذا ابراهيم عليه السلام تؤجج له نار كما قال أهل التفسير, أهل التفسير ظلوا يجمعون حطبها, حطبها حتى أن المرأة كانت تحمل فتنذر إذا وضعت سالمه أن تجمع حطب يخرق به إبراهيم إبراهيم, إبراهيم أواهر حليم الحافظ لحدود الله أججوا له نارا ما استطاعت الطير أن تطير من فوقها نار عظيمة ثم وضعوه في المجانين ثم قذفوه اذا سلب العبد كل القوه في ذاته واجتمع عليه اعداؤه ونالوا منه بالظاهر فجاءه جبريل وهو في الهواه قد جردوه من ثيابه وأوسقوه بالحبال فقال له يا إبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم اعلم, اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بما قدر عليه قدر الله ربك أن تصاب ونسأل الله السلامة قدر الله ربك أن تموت ولكل أجل كتاب قدر الله عليك خساره في تجارة ولنبونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والانفس والثمرات قدر الله ومن يدفع قدر المقدر العبد في ذاته صاحب الردقة لا يقدر الا اذا قدر الله صاحب المحركة لن يحرق الا اذا قدر الله صاحب المقصاه لن يقطع الا اذا قدر الله صاحب المشنقة لن يشرب الا اذا قدر الله من بيده مفاتيح القضبان لن يسجن الا اذا قدر الله انظر الى هذه القوه التي تسربت الى قلوب المؤمنين فتمكنت واخرجت ثمرتها عباد استقوا بربهم جل وعلا ان معي ربي سيهدين موسى عليه السلام امره الله ان يمضي ويفر من فرعون وذرية من قومه, من قومه. فلما استقبلوا البحر وتراء الجمعان. قال اصحاب موسى. موسى إنا, انا لمدركون. موسى قال موسى كلا. ان معي يا ربي, ربي, ربي, ربي. يا حافظ, حافظ ربي لحدود الله, الله, الله. احفظ الله. الله ولا تخشى الا الله, الله, الله, الله. لا تخشى انس ولا جان. سحرة لا ولا سحرة, سحره ولا مشعوذين لا تخشى براعنه ولا جبارين لأ, لا, تخشى لا تخشى الا الله, الله رب العالمين, العالمين ان معي ربي سيهدين كل المسألة, كل المساله ان نحقق الشر يحقق الجزاء لذلك, لذلك ما كان تغيير الماء, الماء ولا الهواء ولا المناخ ولا الزر ولا جفاف الدر ولا قله البركه المتفشية, المتفشية إلا من رحم ربي, ربي إلا بتضييع حمود الله جل وعلا, وعلا في أمة ما حفظت, ما حفظت ربها ماذا تنتظر ماذا تنتظر ماذا تنتظر, ماذا تنتظر, ماذا تنتظر من أمة نحد شريعة الرحمن ماذا تنتظر من أمة تسمح فيها الأغاني والموسيقى وترى الحرم والفسق بل وأصبح الناس لا يستحيون من شرب المخدرات طرقات على مرأة ومسمع من الناس وفي المقابل ترى المحجبة المسطرة ترى الرجل الحفيد الصادق يهان ويهمش في كل مجال ماذا تنتظر؟ فبما كسبت ايدينا وما ابرئ نفسي ويعفو عن كثير احفظ الله، يحفظك يحفظ يحفظ احفظ الله، تديته تجاهك معك بنصره وتأييده وحفظه، ثم إذا سألت فاسأل الله، سل من بيده ملكوت السماوات والأرض، سل الذي قال، وإذا سألك عبادي عني فاني قريب. U dibu dawet, ideda, ee, لا تكن من je de iblis. Iblis, قال أنظرني قال إلى يوم يبعثون قال, قال إنك لمن المنظرين ولو سأل المغفرة ولن يسأل لغفر له سأل إبليس ربه أن ينظر فانظره ربه لا تكن أشر من إبليس لا تسأل سأل ربك كيف أسأل ربي والداء عضال والطبيب الدار قد عجز, عجز والدواء قد عدم, عدم, سلك, عدم, مسار عدم سلك مسار ايوب ربي اني بسني الضر. وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا له. فكشفنا ما به من ضر. سال ربك. قال كيف اسال كيف اسأل زوجه? وبيت وعمل? وانا فقير. سل كما سأل موسى عليه السلام. ربي اني لما انزلت الي من خير. فقير. سال ربك ان تنتصر بدينه وسنته. قال كيف اسأل? ولا ولا, ولا ولا عتاد, ولا عتاد, عتاد. ونحن قله سلم. سلم كما سأل النبي صلى الله, الله عليه وسلم اللهم نصرك الذي وعدت إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم ربكم. اني ممدكم سر ربك سر ربك سر ربك سر ربك, ربك, ربك الدرنيه قال كيف اسال التحاليل لا تنبئ باي خير المراه قد فسدت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه, ربه نداء خفية لذلك قال تعالى فاستجبنا له وأصبحنا له زوجا ووهبنا له يحبه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات كانوا يحفظون حدود الله ربك يا عبد الله إذا سألت فاسأل الله والمسألة على قسمين سؤال لا ينبغي أن يكون للمخلوق وهو ما لا يقدر عليه إلا الله وسؤال يجوز للمخلوق وهو ما في أيدي الناس تسأل الناس ما في أيديهم هذا لا حرج فيه. ولكن هناك اشياء لا ينبغي ان تسأل للمخلوق لانه لا يقدر عليها. اذا كنت غائبا. كيف تسأل من شيخك الغائب? كيف تسأل ميتا? كيف تسأل الناس ان يرزقوك ويهبوا لك الذريه كيف تسأل الناس ان يهبوا لك الجنة? هذا مستحيل. اذا سألت فاسأل الله. وحقيقة المساله كلها لله حقيقه المساله كلها لله اما في الدعاء واما في الطلب اما الدعاء فلا يكون الا لله جل وعلا واما الطلب فانت تطلب من الطبيب ان يصف الدواء وتطلب من العامل ان يهيئ الصنعه وتطلب من المدير ان يؤشر لك على الترقيه وتطلب من المدرس ان يشرح لك حتى تفهم وهكذا والحقيقة, والحقيقه ان هؤلاء والحقيقة. لن يلبوا لك طلبه ولن يستطيعوه الا اذا قدر الله فحينما تذهب للطبيب نعم لا حرج ان تسال عن امهر طبيب ولكن سل الله الشفاء اولا واخرا والتوفيق والشفاء لك وهكذا واذا استعنت فاستعن بالله اذا تبت عونا ومعينا فليكن ربك جل وعلا هو العون لك وهو المعين لك, وهو المعين لك فهذا هو العبد الذي يعيش في اعلى المنازل وهذه العبوديه التي يرتقي بها المخلوق اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضموك فلن يضموك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الاقلام وجف في القدر القدر الصحو الصحو الصحو الصحو الصحو الصحو خلق الصحو الصحو الصحو الصحو الصحو الصحو الصحو الصحو يا الله, يا الله, يا الله خمسين الف سنه, سنة, سنة قبل سنة خلق الخلق تخيل أن ما أنت فيه الآن قدر عليه من عشرين سنة مثلا تقول يا عشرين سنة وكتب لي أن أربح أو أخصر أو يموت لي فلان أو يولد لي عشرين سنة هذا أم. انظر قبل خلق الخلق بكم, بكم؟ بخمسين ألف سنة خلق الله القلم وقال, وقال قال اكتب قال وما اكتب, قال وما أكتب قالكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فخط القلم مقادير الخلق خط القلم يا عباد الله علينا كل شيء حتى أهل السعادة كتبوا من أهل السعادة اللهم اجعلنا واهلينا منهم وأهل الشقاوة كتبوا من أهل الشقاوة اللهم عملنا بلوط وجودك رفعت رفع الأقلام, الاقلام فلا يكتب ولا يزاد, يزاد وجفت الصحف فلا, فلا ينقص ولا ينحى. فلا ينقص هذا في اصل, أصل الاصلي يمحو, أصل أصل. يمحو الله ما يشاء ويثبت يثبت. وعنده وحو. ام الكتاب التي كتب فيها مقادير الخلق اعلم يا عبد الله ان كل شيء عنده بمقدار فما عليك الا ان تراجع نفسك اين انت في حفظ الله في ظاهرك أين أنت في حفظ الله في سمتك أين أنت في حفظ الله في ثوبك أين أنت يا أمة الله في حفظ الله في أجابك وسكرك أين أنت في حفظ الله في قولك أين أنت حفظ الله في حفظ الله في سمعك أين أنت في حفظ الله في أخذك أين أنت في حفظ الله في جوارك؟ والجزاء, والجزاء من جنس, من جنس العمل, العمل هذا أحد الصالحين رست السفينة, السفينة فقفز خفزه وهو, وهو ابن سبعين, سبعين أو, يزيد أو, يزيد أو يزيد فقيل, فقيل له ما هذا, هذا, هذا لا يقوى على مثل هذا, هذا غالب الشباب, غالب الشباب غالب قال أعطاؤنا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر احفظ الله يحفظك الله علينا وعليكم وغفر لنا ولكم توبوا إليه واستغفوا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 في رواية عند أحمد وبيعلى احفظ الله تجده أمامك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن, يكن ليصيبك واعلم, واعلم اعلم اعلم ان النصر مع الصبر, الصبر وان الفرج مع الكرب وان, وان مع العسر يصرف اللهم صل وسلم وبارك على معلم الخير انظر إلى طب القلوب انظر إلى شفاء الصدور انظر إلى عز العنيا ونجاة الآخرة احفظ الله تجده أمامك فسرها بعضهم بمعية الله كما احفظ الله يحفظ ثم في قوله صلى الله عليه وسلم تعرف, تعرف الى الله تعرف الى الله سبحان ربنا وهل يجهل العبد ربه الاصل ان المؤمن يعرف ربه ولكن ليس الناس في المعرفه سواء فرق بين العبد الذي يعرض ربه إجمالا وبين العبد الذي يتعرض على ربه تفصيلا فيما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله وما أجمعت عليه أمة الإسلام يتعرض العبد على ربه في ذاته المقدسة التي ما تشابهت بأي ذوات ليس كمثله شيء يتعرف العبد على ربه الذي بان من خلقه واستوى على عرشه وقدمه على الكرسي ووسع كرسيه السماوات والأرض يتعرف العبد على ربه الذي له وجهه ليس كاي الوجود ليس كوجه لوجه ويمنه سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في جنة النعيم فينظرون الى وجه الله الكريم يتعرف العبد على رب الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون يتع فلا يغيب عن سمعه صوت. فيحصل على ربه التوكل. فتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبك بالساجدين. يتعرف على ربه. الذي اذا ماداه سمعه. واذا اخفى سمعه. يعلم الجهر واخفى. يتعرف على, على, على ربه الذي يرى, يرى. فلا يغيب, يغيب عن بصره شيء, شيء. انت في وانت في الرخاء تعرف على الله, الله الذي يسكن المال وانت تعرف على الله, الله الذي يطلب منه الشفاء وانت دعاء قويه, قويه تعرف على الله, الله الذي يطلب منه النصر وانت منتصر الله الذي يطلب منه العز وانت في اعلى مراتب العز تعرف على الله الذي يطلب منه الذرية والانس وانت صاحب ولد وعائله تعرف على الله, الله الذي يطلب منه الحق وأنت, وانت في وطنك آمنا سالما معافى تعرف على الله في الرخاء فاين الغني الذي يقول رب إني لما انزلت الي من خير فقير اين الصحيح أين المعارض الذي يقول المور المور الـ الـ الـ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين مرحبين مرحبين اين صاحب العيال والاولاد الذي يقول هدلي بالذنك ذريه طيبة اين الذي في وطنه واخوانه ويقول اللهم ارحم غربتي وتعرف الى الله في الرخاء يعرفك ربك, ربك في الشدة يعرفك أيها الغني الـ الـ إذا تبدل الغنى بفقر يعرفك أيها الصحيح المعافى إذا ما جاء, جاء المرض يعرفك أيها السعيد إذا ما جاء الحزن يعرفك يا من تعيش في وطنك إذا جاءت الغربة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشده انظر مثل على الاجمال واخر على التفصيل اما الاجمال فهذا يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام خرج من قومه مغاضبا كما تعلمون فالتقمه الحوت وهو مليم فسكن الحوت في قاع البحار وجاءت الظلمة الليل في ظلمات ثلاث في ظلمة بطن الحوت في ظلمة قاع البحر في ظلمة الليل البهيم ولا ولا ثم انس هنا لا احد فنادى العبد, <تصفيق> العبد <تصفيق> الذي تعرف <تصفيق> الى الله في انوار <تصفيق> البر <تصفيق> وهو في ظلمات البحر قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين كذلك من المؤمنين. الذين تعبدوا الى ربهم. وهم في قوتهم. وفي امنهم الذين تعبدوا الى ربهم. يستجاب لهم. لا اله له. وهذا قسم اخر عافانا الله واياكم فرعون عليه وعلى كل فرعون لعنه الله المتتمه لما كان في على عرش وتجري الانهار من تحتك عنده من الجنود والحشم عنده من الاموال والاديان عنده من الامر ما اذا امر اطاع الخلق قال انا ربكم الاعلى افسد, أفسد. أفسد في مهنتك افسد في الرخاء فلما كانت الشده وادركها الله أنت في الرخاء، فكان الجواب آلان، وقد عصيت قبله، وكنت من المرصدين أبداً، أبداً،, أبداً. فرق بين من تعرف إلى الله في الرخاء، بين من تعرف إلى الله في الرخاء، واتيك الرخاء على قدي، وبين من لم يتعرف إليه في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء، بسجدة. بدعوة, دعوة بدعوة دعوة بدمعة, بدمعه بمناجاة بصدقة ببر بعمل صالح ثلاثة خرجوا ديارهم فق. من ديارهم فآواهم المطر إلى المبيت في غار, في غار غيره غيره فلما دخلوا غار نزلت الصخره ينادوا فلا أحد يسمع، يدفعوا فلا قوة ولا ثاقة، هم في شدة، نعم في شدة، فقام كل واحد منهم كما تعرف إلى ربه في الرخاء، مثال تفصيلي، قام الأول. فقال, فقال اللهم الله. إنه كان لي ابوان فيه شيخان فيه كبيران فيه إلى, آخر إلى آخر ما قال, ما قال, قال فلما حلب وقف على رأس أمه وأبيه وولى برهما, برهما على كل شيء أبرهما لله وهو في الرخاء ولا زب صخره ولا غال اللهم أن كنت تعلم اني فعلت أني زلك... فعادة... ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك اللهم انت هلو... تعالى اللهم يتلقى... اني فعلت ذلك تعالى فلعلك بالرحاق فبرج يعني... عنا دلقل... ما نحن فيه اللهم ابرجك يبقى... فقام الثاني فقال اللهم انه كان لي اجراه الى اخر ما قال ان اجيرا مضى وترك اجرته فسمره لها فسمرها له فلما جاء الاجير دفع له الهجره وثمرتها العظيمه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهي وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج فقام الثالث فقال, فقال اللهم انك تعلم, اللهم تعلم انه كانتني ابنه عم, عم واحبها الى اخر ما قال, اخر ما قال فلما جلست منها, منها قالت اتق الله فقلت عنها تركها اللهم إن كنت تعلم, تعلم, إن كنت تعلم, تعلم. أني فعلت أني ذلك ابتغاء وجهي وابتغاء مرضاتك ولسان الحال يقول حالي حالي اللهم, اللهم إن كنت تعلم أني تعرفت إليك في الرخاء ففرج عنا هذه الشدة فانفرجت الشدة يا عباد الله فانفرجت الشدة يا عباب الله اللهم فرج عنا ما نحن فيه <تكلم> اللهم بسجة سجدناها, سجدناها. اللهم بسنقة نصنقها بها اللهم بذر لأبائنا وإنبهتنا اللهم بدعوة الناس اليك وإلى سنة بي عنا ما نحن فيه تعرف الله في الرخاء يعرفك بالشدة فاذا نادى المنادي بالشدة يا رب قالت الملائكه صوت تعرضه نعرفه. سبح لك ساجدة. دعا لك قائمة. ماذا عليك مؤذنة? رد كتابك يا رب. سبح بذكرك يا رب. يعرفك في عربك الشدة. عربك عربك عربك عربك الشدة. واعلم يا عبد الله ان ما اصابك, أصابك. ابدا لم يكن ليخطئك هذه الثياب هذي التي علينا, علينا اصابتنا أصاب هذه الساعه لم تكن تخطئنا هذه الاسماء التي لنا اصابتها فلم تكن استعانه هذه, هذه الزوجات التي في بيوتنا لا أصابتنا, هذه هذه التي أصابتنا. أصابتنا. أصابتنا. اصابتنا فلم تكن تغثنا هذه التربيه التي منا اصابتنا لم تكن تغثنا هذه المهنه التي لنا اصابتنا فلم تكن تغثنا قدر ربنا رضينا به ربنا ستحقنا. أن ما أصابت أبدا لم يكن يخطئ، وأن ما أخطأت لم يكن ليصيبك هذه الأرض التي ما وفقت فيها ليست لم تكن لتصيبك حتى ولو جاعت تحت قدمك هذا المال ليس ليس ليس ليس ليس لي. هذه الزوجة التي منعت منها بسبب او بدون لم تكن لتصيبك ليست لك, لك, لك هذه لك لك المهنه التي قدمت لها ولم تنالها لم تكن لك واعلم ان ما اخطاك, أخطأك لم يكن ليصيبك ثم تفصيل بعد اكمال اصبر واعلم ان النصر مع الصبر الزمن جزء من العلاج في كثير من الاحوال في الزوجة في الولد في الصاحب في النفس النصر مع الصبر الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب نعم يقدر عليك الكرب ولا نبو أنه بالشر والخير فتنه قدر ولكن من رحمة الله لم يقل أنه بعسلم أن الفرج بعد القرب، إنما قال مع القرب وهذا من رحمة الله بخلقه وأن مع العسر يصران، أن مع العسر يصران. فهذا ينزل, ينزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ويعبدوا ربهم ويرضوا بما قسم الله جل وعلا ويا لها من منزله ان تكن من الذين رضوا عن ربهم في تقديره ولم ترضى عنه الا اذا رضي هو عنك اللهم ارضنا وارضى عنا, اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فناضل اللهم اصلح لنا شاننا كله اللهم اصلح لنا شاننا كله اللهم اصلح لنا شاننا كله. كله. اللهم اصلح ظواهرنا واصلح بواطننا واصلح هيئتنا واصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم واصلح قلوبنا اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الحافظين الحدود ومن المحافظين على شرعك ومن المحافظين على سنه نبيه اللهم اجعلنا من ال كافينا اي حدك يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا وفكاسرنا اللهم فكاسرنا اللهم اغني فقيرنا اللهم وزوج عزابنا اللهم ارزقنا جميعا الذريه الصالحه الطيبه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم احينا على الاسلام والسنه وتوفنا على الاسلام والسنه اللهم ارزق مصر الامن والامان والسلامه والاسلام اللهم هيئ لمصر وبلاد المسلمين امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اخوه الاسلام اكثروا من الصلاه والسلام على خير الانام وقوموا, وقوموا الى صلاتكم يرحمكم, يرحمكم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Achad al-Jaal.